لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكثر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيذه وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرسها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاوا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين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 فربنا الرحمن المستعان على ما تصفون